والنجم شجر السدال والسماء ارضعا وضع ابن ميد هل في الميزان وطين الوزن دون وما شخص دون الزال والنرمان والهال الانام هي فاسه والمخلوبه الاثمان والحب والعصر والريحان فبينهاالاء ربكم مسكنا خالقنا من صلصال كالبناء وخلق الجان نبينا هدينا الى الله فبيها لا اله ربكم رب اذ كننا نقول شفاي وربنا علينا فبيها لا اله البحرين يلتقيان بينهما باب وجعلنا بينهما grèna <laughs> فبأي آلاء ربكم آتوا كاللال يخرج لهم اللعظ والمرجال فبأي آلاء ربكم آتوا وله الجوالب منشأت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكم آتوا كل من عليها فان ويا من قامت هورا بك ويا من جرى وجهر بك ذو الجلال والكرام هذين الله ربكم مذكرا يسلمون في السماوات كل يوم هو بيشهد هذين الله ربكم مذكرا فسر لهم ان يمس فبأي آلاء ان ينهى الله عن ما تكذرب يا معشر الجن والانس ليس لصفاتكم فذو من مدار السماء ونسوا لا تنسون الا بصوت فبأي آلات ربكما تكلمان يرسل عليهم عشراء المليار من نارهم نار ومحاسهم فلا تنصحران فبأي آلات ربكما تكلمان فإذا انشطت السماء فكانت وردتا كذبان فبأي آلات ربكما wa j'an n'isuna wa zakmalan fa yawma yud'u al-nasu 'alainda lihi lisaw wa la jaran fadiyana ya rabbuna zaknalana bi'adul majnun naseena man yakhladu فَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ دَجَىً وَسَحَابًا دَكَّتْ بِهِ الْأَرْضُ وَأَثْقَلَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَهُوَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ يُرْسِلُ رِيَاحًا مِّن بَرِّ الْبَحْرِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ sali ayyala rabbik ma tushallina la sayaslam sali ayyala rabbik ma tushallina hina 'ala fajrina sali ayyala rabbik tiral kul fasul fil zawjal lam yiradna rabb qinatuka kariban mustahil lahu shay'un lahu ilman istadraq wa'adul jinn sayunidun sadirun ala liman biqinatuka Nasquens senos est pals la mia finis un manus la mia finis un manus saben la mona jaun debi aula la ramba fis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 لله الهنا لله رب سلم تكريما ونهنا تال فبي هذا لله رب نس تكريما فينا عملنا الله فكن فبي هذا لله رب فبأي آلاء ربكما تكربان فيهن خيرات حساب فبأي آلاء ربكما تكربان فظروا مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكربان لم يدلقى فرم انا نغني وانا رجال ثني غانا رب مسما تسعد لنا مستغيثين على رحمة الحمل والقلب والمفتاه ثني غانا يمنق قواتك لنا دعاك رب بصدقنا